قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون قل ان الله اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الذين لخفته انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وَرَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا عنهم ما كانوا يفترون وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَإِن يَرَكَُّ آيَةِ لا يؤمنِنُوا بِهَا وَإِ يَرَوكُ آيَتِ فَْؤ مِن بِهَا حتىتَّ إِذَا جَُكَجَادِلونَكَ يَقولُول الذيذينَكَفَ إلا إِ اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَذَا إِلَّا اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيُنَاؤُونَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيُنَاؤُونَ وَإِنْ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 وَذََّار فَقالَاوا يالَ تَناان رَّ وَل كَذّدَ بآياتكِ رَبّن وَنكون من المور